Ho, ho, ho, ho, ho. يا دمعت اليتيم يا اليتيم يا, يا اليتيم يا أحرف الأليمة أه ما تأبي فقولي للأنفس الرحيمة يا دمعة اليتيمة يا دمعة اليتيمة, يا دمعة اليتيمة أه ما تأبي فملي, فملي يلقي الحنان حولي قلي لهم لعلي ألقى يدا رحيما مات أبي فملي يلقي الحنان حولي قلي لهم لعلي يا دمعة اليتيمة يا أحرف الأليمة يا دمعة اليتيمة يا أحرف الأليمة مات أبي فقولي أنفوس الرحيمه يدمعت اليتيمه يدمعت اليتيمه أهل الكافلين قصي حكاية صغاري للكافلين قصي حكاية الصغاري باتوا بغير راعي باتوا بغير راعي يا دمعة كساري للكافلين قصي حكاية الصغاري باتوا بغير راعي دمعة يا دمعة اليتيمة يا أحرف الأليمة يا دمعة اليتيمة يا أحرف الأليمة أه ما تأبي فقول للأنفس الرحيمه يا دمعة اليتيمة يا دمعة اليتيمة الله الكرام تحجر الكلام بالحلق واختنقنا بدمعه يتيما ابائي الكرام تحجر الكلام بالحلق واكتفينا يا دمعة يتيمة يا دمعة يتيمة يا أحرف الألما يا دمعة يتيمة يا أحرف الألما ما تأبي فقولي للأنفس الرحمة اليتيم يدمع